صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسولي على نورك صلاتي من أول حياتي انت حبي يا حبيبي ادع ربي جنن روح رحمه معالي نهجك يا غالي يا حبيبي يا شفي عين يا رسولي اشهد انك يا نبي خير البرايا مك تعالى مو سجايا اشهد انك يا نبي خير البرايا ياللي اي يا مك تعالى مو سجايا اطيب الناس محبوبي ورسولي محبوبي ورسولي واصدق احسان Hva ki, O resulni Hva ki, O resulni Ači bojnih nás Mahbovi, O resulni Mahbovi, يا resulni Ya šefi'ji, ya resul, ya rabbi Ya šefi'ji, ya resul, ya resul Na norek Ya ali ya gal al ruh rahma wa تعلم امرك ونهيك والوصايا سيدي لباك طائع لك هوايا تعلم امرك ونهيك والوصايا اوهن برا اسدر بحياتي سيرت أساس أفعالي وذاتي أفعالي وذاتي وهو البراز دربي وحياتي دربي وحياتي سيرت أساس أفعالي وذاتي أفعالي وذاتي يا حبيبي يا شفيعي يا رسولي يا, يا حبيبي يا شفيعي يا رسولي يا رسولي على نورك صلاتي من أول حياتي انت حبي يا حبيبي بعد رابي بعد رابي يا حبيبي